أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَطْنِيلُ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيرا أَبَابِيلٌ تَرْمِيهِمْ بِهِجَارَةٍ من سِجِيلٌ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْرٍ